بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قراءة في الكتاب الشريعة لإمام أبي بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى نخرى على شيخنا علي بن عبد العزيز بن موسى حفظ الله تعالى وفي باب الإيمان بأن قوما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة المؤمنين سيقول رحمه الله تعالى أنبأنا الفريابي قال حدثنا وهب دمبقية الواسطي قال أنبأنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار قال الله عز وجل برحمته انظروا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار قال فأخرجوا وقد عادوا حمماً فألقونه فيه. هل حمماً ولا حمماً؟ معروف حمماً والراجع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قوله صلى الله عليه وسلم قد عادوا حمماً قال شيخنا يعني سود كالفحم والعياذ بالله نعم. نعم. فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة، الحياةي، فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل أو إلى جانب السيل. لم تروا أنها تأتي صفراء ملتوية. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطى، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش. قال حدثنا حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة فأشفع لمن كان في قلبه مثقال حبة من إيمان ثم أشفع لمن كان في قلبه مثقال ذرة حتى لا يبقى أحد في قلبه من الإيمان مثل هذا وحرك الإبهام والمسبحة هذا حميد عن أنس وهذا جليس لكن كما سبق عامة عامه مروه حميد عن انس سمعه منه نعم نعم ماذا فيه نعم ابو بكر بن عياش ايضا جروي اذا روا عن اهل بلده نعم عن الشاميين <تصفيق> قال أنباء الكيابي قال حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك عن, عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويخرج من النار قوم بعد ما يصيبهم منها سفع فيدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة الجهم الجهنميين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يحيى بن النضر قال حدثنا أبو داود الطياري قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربيعه بن حراش عن هذايثا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج قوم من النار قد محشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين يسمون الجهنميين قال أنباءنا ابن ذريح العكبري قال حدثنا هناج بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسحاق ابن عبد الله عن سعيد ابن أبي سعيد عن ابن عمر قال قد بلغت الشفاعة يوم القيامة حتى إن الله عز وجل يقول للملائكة خرجوا أخرجوا برحمته من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كان في قلبه مثقال حبة من خردر من إيمان قال ثم يخرجهم حفنات بيده بعد ذلك وهذا الحديث وإن كان مقوفا على عبد الله بن عمر وضي الله عنهما إلا أنه له حكم الرفع لأنه في الأمور الغيبية نعم نعم. نعم. لا في النسخة المعاد الجهنمية يسميهم أهل الجنة الجهنمية. وإما يمكن أن تقول يسميهم أهل الجنة مقتذلان متعانقتان الجهنمية. أو يمكن أن تقول تكون, تكون على مفعول يسمم أهل الج الجهنمية. أو يسميهم أهل الجنة وتقف الجهنميون يمكن نعم نص الشيخ الجهنمي الجهنميون لا أقصد ولا في نسخة قال شيخنا في نسخة الجهنميين هكذا في المحققة نعم ما هو ايهو ماذا ضعيف لماذا اسحاق ابن, ابن عبد الله ماذا فيه ترك عندك ترجمته؟ اخرى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة الأموي الأموي مولاه المدني متروك من الرابعة مات سنة أربعين وأربعين. نعم لكن الحديث الحديث له طرق أو الأثر له طرق كثيرة دل عليها النصوص. نعم في إخراج إخراج العصاه من الجنة هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وقال في ذلك الخوارج والمعتزلة والإباضية قالوا من دخل النار لا يخرج منها أبدا مخلل فيها أما أهل السنة قاطبة قالوا من دخل النار من أهل التوحيد وعصاث الموحدين ومرتكب الكبائر لا يخلل فيها أبدا هذا إجماع وعلامه من علامات أهل السنة والجماعة هذا القول من علامات أهل السنة والجماعة وخلافه من علامات أهل البدع الخوارج والمعتزلة والإباغية وأما المرجئة وغلاة الصوفية فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية وذنب الإيمان تام سواء فعل المعاصي أو لا وهذا باطل, باطل. فإن الصواب المعاصي تضر الإيمان ولكن لا تذهب به بالكلية فتذهب بالإيمان المطلق ولا تذهب بمطلق الإيمان يعني تذهب بالايمان الكامل ولا تذهب بمطلق الايمان على هذا اجتمعت النصوص ففي قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يذل الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الايمان المنفي هنا هو ها المطلق او مطلق الايمان الايمان المطلق يعني الايمان الكامل ولذلك في حديث أبيث في فصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق, وإن زنى وإن سرق رغم أنفئ على في, في, في, في هذا <تصفيق> أن الزاني والسارق وشارب الخمر ليس مخللا في النار كما يقول الخوارج والمعتزل والإباطية وأيضا يضره يضره هذه الأشياء المعاصي تضر وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات وقال لعن الله الخمر وشاربها وحاملها ومحمولها وبائعها ومهتاعها وعاصرها ومعتصرها كل هؤلاء في الخمر أدل على أن المعاصي تضر، ولكن الإيمان الكامل وأما أصل الإيمان فإنه باقي مع وجود الكبائر. والله جل وعلا قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ويداونيه بحسن هناك عشرة أوجه في هذا ذكرها العلماء إن شاء الله لعله في الدورة من ومن يسمع إن شاء الله يستفيد منها عشرة أوجه عظيمة جدا في أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> نعم فرقة من الخوارج موجودة في عمان الآن انتشر في بلدة عمان العبادية نعم أكثر العمانيين أكثر يعني أهل هذه البلدة مع الأسف كما ذكر لي أحد الإخوة في هذه العمر من العبادية من فرقة الخوارج في دولة عمان نعم نعم حمما انا اضبطها حمما نعم هذا المعرف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم في اي اسناد نفس الاسناد هو ابن بقيه امم وهيب وهيب تدخل الشيخ ربيع وهبه ولا وهيب او وهيب <تصفيق> وهبه بن بقيه اقرأ يا الكلام ذا عين وقال أنظر انظر هل هو يروه ابن يحيى وهي ولا وهيب تضم الواو ولا وهيب امم نعم نعم البويه الواسطه الواسط نعم هم كذلك نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي داوود قال حدثنا علي بن مهران قال حدثنا عبد الله يعني ابن ابي رشيد قال يعني حدثنا ابن رشيد. يعني ابن رشيد كذا خرج الطالب على شيخنا رشيد. نعم رشيد يعني ابن رشيد عندكم ابي رشيد ابن ابي رشيد وفي نسخة ابن رشيد نعم يعني ابن رشيد قال حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم عز وجل في إخوانهم الذين دخلوا النار يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا هذا فيه الرد على المرجعة القائلين لا يضر مع الإيمان معصية ولي كانوا يصلون ويصومون ويحجون ومع ذلك أدخلوا النار والحديث وإن كان فيه بثمان بن مطر ضعيف لكنه توبع نعم نعم واهب ووجر ووهيب عجيب في البخاري ووهيب عندك مم؟ مم. انظر كلام الشيخ عبد العزيلي عليه تعليق على هذا نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> هنا روى عن خارج يعني مم. نعم قد يكون كذلك نعم صحيح هنا لم يروى عن عمر بن يحيى نعم روى عن خارج بن عبد الله الوسط نعم نعم <تصفيق> ما درجته قال له ابن وقير الوسط ماذا نعم يقولون ربنا إخواننا, إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون أدخلوا النار قال الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيخرجونهم ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان حتى يقول نصف مثقال حتى يقول خرجلة حتى يقول غرة مثقاله دينار حتى نعم يمكن نعم حتى يقول خردلة حتى يقول ظرة ثم يقول الله عز وجل شفعت الأخيار من المؤمنين وبقي أرحم الراحمين ثم يقبض قبضة أو قبضتين من النار فيدخلون الجنة قال بان ابن ذريح قال حدثنا أن أنبأنا بن قال حدثنا وفي مسخة أبو ذريح هو قطأ نعم أنبأنا بن قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان بن, زي... بن زياد العصفر... العصفري العصفري هكذا قال الطالب عن سفيان بن زياد العصفري عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قال لما أمر بإخراج من دخل النار لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد فقال من بها من المشركين تعالوا فلنقل لا إله إلا الله لعلنا أن نخرج مع هؤلاء وهذا يدل على أنه لا يصح لمرجئة كما ذكر أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى الاستشهاد بحديث البطاقة في أنه يكتفى بالقول فقط فالمرجئة احتج بحديث البطاقة وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام يصاح رجل من أمة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فيقول الله عز وجل إن لك عندنا حسرة رواية حسنات فترجح تطيش السجلات وترجح بهن كفة لا إله إلا الله فهذه الكلمة لا بد فيها من العمل ليست مجرد كلمة ملفوظة بدون اعتقاد ولا عمل لا, لا بد فيها من العمل ولا بد فيها من الاعتقاد نعم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 قال فقال عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون تكلم و... على الشيخ ربيع تكلم على هذا الحديث الشيخ ربيع نعم مم... نعم <تصفيق> قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد رويع من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة بجميع ذرية آدم عليه السلام من الموحدين من الموحدين نعم بأن يخرج من النار كل موحد ثم يشفع آدم عليه الصلاة والسلام بأن يخرج نعم بأن يخرج من النار كل موحد ثم يشفع آدم عليه الصلاة والسلام ثم الأنبياء ثم الملائكة ثم المؤمنون فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا قال شيخنا الحفظ الله وهم الخوارج والمعتزلة انتهى كلهم يعني كذبوا هذه الأحاديث في الشفاعة وأنكروا الأحاديث في الشفاعة في عصات الموحدين مع أنها متواترة بلغت ذلك التواتر ولكنها خالفت مذهبهم الباطل فردوا الأحاديث والعياذ بالله واعتمدوا على أرائهم وأفكارهم والعياذ بالله نعم قال حدثنا أبو بكر جافر بن محمد الفريابي قال حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أن, أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا, ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر وإن بيدي لواء الحمد وإن تحته آدم عليه السلام عبد قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد عن خالد بن يزيدة عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر فإن بيجي لواء الحمد وإن تحته آدم عليه السلام ومن دونه ولا فخر ومن دونه ولا فخر قال ينادي الله عز وجل يومئذ آدم فيقول آدم لبيك ربي وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فيخرج قال لا. شيخنا أي أخرج تسعمائة وتسعة وتسعين يلقون في الناس انتهى واحد فقط هو الذي ينجو واحد في الألف الله نستعان فيخرج ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أكرمك الله وخلقف بيده ونفق فيك من روحه وأسكنك جنّة وأمر الملائكة فسجدوا لك فأشفع لذريتك لا تح لا تحرق اليوم بالناري فيقول ليس ذلك إلي اليوم ولكن سأرشدكم عليكم بعبد اتخذه الله خليلا وأنا معكم فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت عبد اتخذك الله خليلا فاشفع لذرية آدم لا تخرق اليوم بالنار فيقول ليس ذلك إليّ ولكن سأرشدكم عليكم بعبد اصطفاه الله عز وجل بكلامه ورسالاته وألقى عليه محبة منه موسى وأنا معكم فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت عبد اصطفاك الله عز وجل برسالاته وكلامه وألقى عليك محبة منه اشفع لذرية آدم لا تحرق لا تحرق اليوم بالنار قال ليس ذلك اليوم إلي ولكن سأرشدكم عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم فيأتون عيسى بن مريم عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته وكلمته اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار قال أنت... أنت روح الله نعم أنت روح الله وكلمته اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار قال ليس ذلك اليوم إلي عليكم بعبد جعله الله عز وجل رحمة للعالمين أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا معكم فيأتون فيقولون يا أحمد جعلك الله رحمة للعالمين فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار فيقول نعم أنا صاحبها فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة فيقول من هذا فأقول أنا أحمد فيفتح لي فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب عز وجل شيء لا يحسن الخلق ثم يقال سل تعطه واشفع تشفع فيقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم في النار فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه نعم فمن وجدتم في قلبه فهذه الملائكة تعرف ما في القلب كيف, يخرج كيف يخرجونه وهذا الإيمان في القلب ها نعم. قال شيخنا لا تعرف الملائكة ما في القلوب ولكن المخرجين لهم علامة هذا معنى كلامه نعم. وهذا يدل على ما قالته اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الإمام عبد العز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن هؤلاء المخرجين لم يعملوا خيرا قط وغير عمل عملوه ولا خير قدموه على وجه التمام والكمال وليس أنه لم يعملوا شيئا من أعمال القلوب ولا من أعمال الجوارح لا لهم أعمال ولكنها ناقصة لأن الملائكة لا تعلم الذي في القلب لو كان هذا من في القلب فقط هل تعرف الملائكة لا الله عز وجل أمرهم بإخراجه بما في قلبه إذن لهم علامة أخرى والنبي عليه السلام قال إن الله حرم على النار أن تأكل من ابن من ابن آدم أثر السجود أثر السجود لا تأكله النار يوم توحشوا يوم توحشون يصيرون حومة ولكن أثر السجود لا تأكله النار ولذلك الويل لمن لا يصلي تأكله النار وهذا قولت من قال بكفر ذلك الصلاة أن النار تأكله كلها تأكله كله هذا استدلال قوي أما من كان يصلي فإن النار لا تأكل لا تأكله كل حتى لو صار حمما وفحما بس من طول المكث حتى يصير كالفحم ولكن أثر السجود لا تأكله النار هذا من فضل الله عز وجل ودليل على عظمة الصلاة وأهمية في الصلاة نعم التي فيها كثير من الناس يا إذا كان أبوك لا يصلي خليك وراه إلى أن يصلي تعطيه مال تعطيه تقلح ثوبك وتعطي إياه تفعل كل الطرق حتى يصلي حتى يصلي أمك أقرباءك وأنذر عشيرتك الأقربية أصدى بما تؤمر وأعرض عن المشركين الأول نفسك هو أنفسكم وأهليكم نارا ثم أقرابتك ثم اصدى بالدعوة لكل أحد نعم سينظر في عائلته قبيلته من لا يصلي إذا اجتمع معه وفي اجتماع يتكلم بكلمة عن الصلاة وأهمية الصلاة وعظمة الصلاة ويذكر مثل هذا الحديث وألا النار تأكل من الإنسان كل شيء إلا أثر السجود كما في حديث الشفاعة نعم <تكلم> في نعم هناك بعض الذين يصلون تكلم اللغة حتى اسمه نعم هناك بعض الذين يعني يصلون وعليهم علامات الصلاة وقعوا في بعض البدع الكفرية فكيف سيخرجون من من النار ويدخلون الجنة على حسب إن كانوا يعذرون بجهلهم في هذه البدعة كانت خفية وإلا فإذا بدأ وإذا وقعوا في الردة فالمرتد معروف حكمه المرتد أرجو الله لا يخرج من النار يا صلى الله عليه وسلم نعم كان إنسان مسلم و ارتد عن الدين ولياذ بالله كأن يتنصر أو يتهود ولياذ بالله فهذا مخلد في النار إذا لقي الله على ذلك ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاشترط الله سبحانه وتعالى أن يموت على الكفر أما إذا ارتد وتأف فإن الله يتوب عليه نعم نعم ها يعني بعض أهل الذين يقعون في البدع لا ليس المقصود يعني العلامة يعني أنه في جبهتي علامة السجود أو هذا لا ليس المقصود نعم <تصفيق> فأقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ثم يعودون إلي فيقولون ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار قال فآتي حتى آخذ بحلق بحلقة بحلقة, بحلقة باب الجنة فيقال من هذا فأقول أحمد فيفتح لي فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا فأسجد مثل سجودي أول مرة ومثله معي فيفتح لي من الثناء على الرب عز وجل من التحميد مثل ما فتح لي أول مرة فيقول من التحميد ولا والتحميد آه أفضل من الثناء فيفتح لي من الثناء على الرب عز وجل والتحميد مثل ما فتح أول م... لي أول مرة فيقال ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب, يا رب ذرية آدم يا ربي لماذا يا, يا رب لغة أي لغة لغة هنا نحن اللغة <تصفيق> هذه لغة الخشار <تصفيق> <تبع> <حناي> يا رب لغة على نكر مقصودة نعم <تصفيق> يا ربي ذرية آدم لا تحرك اليوم بالنار فيقول أخرج له من كان في قلبي مثقال قيرات من إيمان ثم يعودون إلي فآتي حتى أصنع كما صنعت فإذا نظرت إلى الجبار عز وجل خررت ساجدا فأسجد كسجودي أول مرة ومثله معي كسجودي. نعم. ومثله معي ويفتح لي من الثنائي معي ولا معه عندكم معي نسخ الشيخ ربيع معه فأسجدك كسجودي أول مرة ومثله, ومثله معه ويفتح لي من الثناء والتحميد مثل ذلك ثم يقال سل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون فيخرجوا فيخرجون ما لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل هكذا عدتهم العددهم عندك عدتهم نسخ نعم نعم إلا الله عز وجل ويبقى أكثرهم ثم يؤذن لآدم بالشفاعة فيشفع لعشرة آلاف ألف ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشفعون حتى إن المؤمنين ليشفعوا لأكثر من ربيعة ومضر الحديث أصله صيحي لكن بعض الألفاظ فيها غرابة فيشفع لعشرة آلاف ألف حتى إنه يشفع لأكثر من ربيعة ومضر هذا الله أعلم تجول دليل. حديث منقطع بين سعيد بن أبي هلال وآنس بن مالك سعيد هذا لم يروع عن الصحابة لا تصح له رواية عن الصحابة رضي الله انظر سعيد بن أبي هلال بالتخريب هل هو تابعي نعم طيب انظر التخريب نعم. نعم هو طيب نعم قال الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى سعيد ابن أبي هلال الليثي مولاهم أو العلاء المصري قيل مدني الأصل وقيل ابن يونس بل نشأ بها صدوق وقال ابن يونس بل نشأ بها صدوق لم أرى لابن حزم من في تضعيفه سلفا إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط من السادسة مات بعد الثلاثين وقيل قبلها مم. انظر التهذيب يا حسن هل روعا أدرك الصحابة أنه أنس طال عمره رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول عمره فرأى من نسله مئة وعشرين نعم ها من أي تهذيب؟ من التهذيب هات <كزيمي> الحفظ لكن انظر التهذيب أصله نفسه. نعم. هكمل بقيس بقي أذا. نعم. قال ونبأنا أبو عبيدة علي بن الحسين بن حرب النقاضي. قال حدثنا أبو العشثى أحمد بن المقد... المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمع